بسم الله <تصفيق> والعيد والروح القدس والذكر الحمد لله بالنسبة للأحداث اللي بتمر علينا وبالناس بالذات بالنسبة للأحداث اللي حدثت في أمريكا لا حوسا شيئا مبيئا وهو ان الناس بدأوا يقتربون الى الله بدأوا يروحوا كناير بدأوا يصلوا بدأوا يتحدوا بينهم وبين بعض بدأوا يأخذون شموعا معهم ويوقدون هذا استمرار فربما كان من نتائه المشكلة والمأساة التي حل فيهم انها دفعتهم الا ربنا وتبعا دي نقطة بيضاء كما حدثت ايضا صلوات في بلاد اخرى وبدأ الناس في افتراباتهم يقولوا هل هتحصل حرب هل هتكون حرب عالمية هل الموضوع ده هينس بلدنا يا رب اسطر يا رب خلي ذلك يا رب احفظ ذلك نقطة من النقط اللي فررت الانسان اللي ربنا في الحقيقة ان الله بيدعو ناس ليش بأنواع وطرق شدة حتى لما جاء ربنا يتكلم عن نهاية العالم في انجيل مبقى الصحر 24 قال وسوف تسمعون بحروب وبأخبار حروب وأوبئة وزلازل في أماكن يناقض ان يكون ذي حظيم لم يكن نسله منذ اتباع العالم فورى ان فيه حاجات متنوعة ممكن تحصل وربنا يقصد ان كل هذه الاشياء تبذب الناس اليها سواء كانت فروب او اخبار فروب وطبعا فروب من نوع شديد لان الحرب موجود في العالم منذ آلاف السنين، لكن لما يقول حروب وأخبار حروب، يعني حروب من نوع شديد، مش حروب عادية، وأوضاع وزلازل في أماكن وضيق. ربنا ممكن أن يجذ الناس إليه بالدياق. ممكن أن يكبر الناس إليه بالضيقات بس المهم من يستغير لهذه البيقات ومن لا يستغير في البيقة تجسوك الله عليك بيقول لك ادعوني في وقت البيق ونخذك ستمجدك بيحاول رحنا يجد الناس اللي فضافة في قلوبهم، ولكن في ناس لا يستجيبون وبيمر الأمر عليهم، ولا يثقفون إليه. يعني يخطو من الاختيار الجزء السياسي اللي فيها أو الجزء الحربي اللي فيها. <تصفيق> لكن ما الجزء الروحي اللي فيه ومرت علينا اشياء في تاريخ البشرية من هذا النوع كله يعني مثلا اكبر ظهر في تاريخ العالم في الاول كان في الصوفان هناك من استفاد من التوفان ودخل في الفلك زي نوح أولاده وهناك أشخاص رأوا الفلك يبنى ولا أمه ولا سأل لغاية من الأمثار ربك الأرض كله خذوا مثلا في حكاية نوح نأرى في تكوين الصحة 14 ان حدث الحرب كانت بتيجتها سبي سادون سبي الوط ضمن سبي سادون وابرام اللي هو ابراهيم تدخل في الامر والكتاب يقول ولما علم ابرام ان اخاك لوطا قد سبي جمع رجاله المدربين بلدان بيته ثلاث مائة وثمان عشر وانقض عليهم المهم انه انتصر في الحرب وانقض لوت من السبي ما في الشك ان السبي السادون كان زعوة من ربنا يقول خلي بالك يا لوت من اللي انت فيه لكن للأسف الشديد لوط لم يستفد شيئا من سبيه ومن انفاذه من السبس ورجع مرة أخرى إلى تدوم كما كان كأن شيئا لم يحدث صوت ربنا موجود لكن مش كل واحد, واحد بيسمع إليه ومش كل واحد بيسمع بيستجيب البنات شاف الاستاذو لما ربنا قال له هو انه هيحرق الساذون راح يكلم الناس وقال لهم الحقوا في يديها دجل وشافهم مقدمه لهذه الضيفه لما الملكين ضربوا الناس الوحشين دول بالانار ومع ذلك لم يستفيدوا الضيقة موجودة لكن ما استطاعوش انهم يستفيدوا ملي وبيقول الكتاب لما كلمهم لوت فكان كمازح وسط أصحاب كأنه تكروا بيمكن يا جماعة ديكو شط في شفيت نقطة مهمة جدا في حياة الجنسان انه يستفيد من الضيقه ويستفيد من انذارات الله ويدور على خلاص نفسه قدوا مثل من الانسلة الاخرى شمشون الجبار شمشون الجفار ما تشتكروش المشكلة بتاعته ان دليله صدقته اللي بيضبط بيغل معاها انها خمسة لا ده مشكلته انه لم يكن حساسا لانظارات الله ده هي ثلاث مرات تقوله وقلوا قلوا قلوا قوتك موجودة فين وكان أصحابها عايزين يعرفوا سفر قوته علشان يقتلوه فقالتوا أول مرة وبعدان من جمعة عداءه وعجموا عليه ففق فعارف انها بتكون ثاني مرة عارف انها بتكون. ثالث مرة عارف انها بكومة ومع ذلك لم يستفد من كل المرات السابقة عاقل ومتنش فيه عبدا لغاية لما ألف في الآخر هو هذا ثلاث مرات خذلتني ولم تخبرني بماذا قوتك العظيم اتثلت مرة كانوا انجار لشمشون يا شمشون خلي بالك في ضيق رجيالك لو عطوها وعطوها لان في ناس ما بيستفدوش من فيه ما بيستفدوش من التجربة ويطبوا بينما ربنا يعني من محبته لهم سمح بانجار في واحد ثاني ربنا يعني ارتل له ضيقات لكي يستفيد منه وكان احيانا يستفيد سيدة معفتة ويرجع زي ما كان اللي هو فرعون كانت الضفاد دعوة من الله له لكي يسوه بعد ضربة البفادع دعا موسى وهارون وعلوهم صليها من أجل ليرفع الله عنها البفادع وعن شعبه وعن عطوة الشعب ورفع ركز عمه البفادع بصبات موسى وهارون ولكنه لم يستخد ورجع مضوطاً أسرة إلى قشوة قلبة وبعدين في ضربة الزباب قال لهم أنا أطلقكم روحوا تزبحوا ورجع ثانيا بعد ضربة الرعود والبرم كان أكثر انسحاساً في قلبة قال لهم أخطأت هذه المره إليكم الله هو البار وأنا وشعب الأشرار صلوا من أجر عشان ربنا يرفعني عن هذه طريق وصلوا من أجر ما فيش شيء ما في إنسان ربنا يبعث له برق لنفعه وهو ما يستفيدش منها يتأثر تأثر وقتي ويرجع بعد كده أشار مما كان بعد ضربة الجراد رجع فرعون ثاني يقول له موسى وهارون أخطأت إلى الرب إلهكم وإليكم والآن اسفح عن قطيتي هذه المرة فقط وصلي العبد وصلي الأب شيء. في شيء ما, ما لم يستفد من الضيقة لم يستفد من الضربات هو تتكره الضربات كانت فقط وسيلة للتأديل لا أبدا في كثير من الأوقات بتكون الضربات وسيلة لجذب الإنسان إلى الله عشان يتوف هو ما فيش خيبة نفس الوضع كان بالنسبة لبنى إسرائيل يا ما سلسلة ارتكبوها من التجمرات وسلسلة من العقوبات بالنسبة لله ويصرخوا وربنا ينجيهم يرجعوا ثاني ما بيستخدوش لما اشتهوا اللحم وربنا غضب عليهم لأنهم استهانوا بالمن الذي كان ينزل من السماء وقاله هذا الطعام السحيس وانزل لهم السلس وضربهم ضربة من الضربات مات فيها ناس كثير وقبروا في مكان تسموه خبروتها التأوى اي مقابر الشخص لأن هناك الشخص اشتهوا برضو رجعوا تاني الى شهواتهم مرة اخر ولما عاد العجل الذهب واراد ربنا ان يسميهم لولا لا تدخل موسى برضو لم يستفيدوا ورجعوا مرة اخرى وتاريخهم منلوء بابادة الاسلام وخصوصا من ايام ابن نباط وملوك عديدة جدا عبثت الاسلام وضربهم ضربة اخرى في السبي الى بابل واشور وقعدوا يعيبكوا على انهار بابل ومع ذلك رجعوا كما كانوا لم يستفيدوا من الضربات التي اراد بها الله لهم ان يتوفوا عشان كده الكتاب بيقول كلمة فائقة بيقول من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكلام صوت ربنا جاي من بعيد زي ما بتسول عزراء النشيد عزراء النشيش بتقول هو زي صوت حبيبي خافرا على الجبال وخافزا على التألال بيقول افتحي لي يا أفتي. رأسي قد انطلق من الصل وخصصي من ندى الليل يعني طال مدة ندائه ومع ذلك بدأت تقدم أعظار لكي لا تشفح في الآخر قالت حبيبي ومد يبه من الكوة فأمنت عليه أحساس وخرجت لأفتح بعد فواتر خلصة فتحور وعبر دعوته فما أجابني فلبسه فما وجدت صوت ربنا بيبدأ بيقول أنا واقف على الباب وأفرأ من يفتح لي أدخل وأفعى الشماء وهو معك كم جاءه صوت الرب مرات عديدة ولكن لم تكن له أذن للسمع لكي يسمع أصدق مغسل أرضهم قال لهم أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم لأنه عارف مشكلمه وطبعا يهوز سمع في المالي وعرف عليه وما سألش سلسل قال لهم واحد منكم مشكلمه ولما كلهم قعد يتساءل قال لهم الذي يغنش رحي في وكان يهوز ولم يستفد من هذا الأمثال قال له أنا يا سيدي الذي أنت قلت ولم يستفد اللهم لهم المسيح لا بد أن يسلم ابن الإنسان ولكن ويل لذلك الذي يسلمه كان خيرا له لو لم يولد ولم يستفد يهوذا فالآخر قال له ما تريد أن تفعلوا يفعلوا بأقصى سرعة ففرقوا فعلقوا بأقصى سرعة لم يستفد من له الضمان لتسمع فليسمع أريس الخرطوخي مرت عليه حنظرات عديدة اولها ايام البابا بطرس استاذ من الشهداء فلم يستفد ايام البابا الاكسندروس وعقد ضده مجمع مكاني فدره مئة اسفر من اسفر من اسفر ولم يستفد وحاكم عليه المجمع المسكون ولم يستفد وقعد يضغط ويدغط علشان يخش الكنيكة ويتناول ويصلي وضيع رفع ليه؟ لم يستفد من كل ما مره بجيه من ضيطات ومن اندارات ومن احكام ومن حروم ساعات الخطية بتكون بتجرف دم الإنسان، بتنتسب بفكره وقلبه وعقله وأعصابه رأسه، ولا سبق فيه شيئاً، ومهما ربنا عمل معاه، مش فائدة، مش فائدة، لا يستفيد من إيقاظ أبداً. عبارة عن فرص بيعطيه ربنا للإنسان علشان يسوف فرص كتير بيقول انا واقف اقوى على ذلك مش قرعة واحدة كتير قرعات كثيرة لغاية ما روحك امتلأ من الصل وخصه من ندى الليل ومع ذلك ما فيش حد بيدرك ايه محمد رضي الله، بداية لما ربنا ينتله كأس الغضب على الإنسان او على مجموعة من الناس، ويبقى صدر الرحمن سهل وبدأت العقوبة شوفوا. بيقول ايه عن الخاطئة ايزا في سفر الرؤيا اصلاح اثنين حاية واحدة وعشرين بيقول اعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتوب أنا بالوقت غامل غامل غامل غامل زمانا لكي تتوب يعني فترة تشتغل فيها رحمة الله بغاية لما تاتت اقصاها فاذا الانسان لم يستخدم هذا الزمان بتاع الرحمة يخش في زمان الغطوبة عطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتوب هذا صعب صوت الله بيعطيك فرص كثيرة ياما فرص مرت على البشرية وكان يمكن ان تتوب ولم تتوب سنة 48 جاءت جهوة باء الكوليرا وياما الناس كانوا بيصلوا وكانوا بيتفاقطوا اموات يوم بعد يوم عشنا الايام دي وشفنا الظل اللي فيها والخوف والوعب اللي فيها حتى رغيس في العيش كان الناس يخافوا منه ربما وققت عليه دبانة والدبانة حملت المكروب والواحد هاكم الرغيس يموت كان الناس كل حاج يجبقى للأكل يتصدوا صخروها. الأجزاء ممكن يمسحوها بالليمون لأن الليمون يقتل الميكروبات. كلمة لبون جمزهير كلمة جمزهير يعني قاتل للميكروبات. في ناس يخلو أذفهم بالليمون علشان يقتلوا الميكروبات الليمون كتير. عمر الحرب كلهم. لا بدره حاجة الوباهة كلها الحرب العالمية الاولى يعمى الناس يقعد يفكره وخلاص الدنيا هتقوم والشهد يقوله خلاص جه المسيح وعيده مفيش مره فراحة تأكير حرب هتلر في بداية الاربعينات من تسعة وثلاثين واربعين لحد خمسة ويعمى الناس بيصرخوا انا فاكر في الايام دي كان فيوزع علينا في البيوت كمامات عشان الرزق الثمن، ويا من الناس شرخ الرقمة وحاولوا يستفيدوا من ضيقة، لكن كانت شرخات مؤقتة، مش من القل، مش من الأعماق، وداعا ورا. ربنا دلوقتي باته بيضي ضربات اخرى لعل الناس يستفيقوا الامراض المنتشرة غير الصابلة للشفاء امراض السرطان وازاي بتنتشر حتى اصال احيانا يجيرهم مرض سرطان ما تقوليش المرض جاي من التدخين ولا جاي من حاجات زي كده اصال ما بيبسموش ما تقول ليش جايما الهراسة جايز ابوه ومه ما عندهمش امرض لكن اخو مرض بيجي والناس لشكوه ما بيستفدوش يقولوا يا عيني مسكين وخلفط على عينهم وعلى مسكين تم التوب الفشل الكابدي والفشل الكولوي انفشرت بشكل كبير جدا لدرجة فيه مستشفياتنا في الوعدة فيه وحدات لغسيل الكلة لكن غسيل الكلة ليس علاجا ده مجرد تذكين العلاج الحقيقي في نطر كل يا سليمة والناس يشوفوا ما بيستفدوش بصوت من ضدنا يقول يا عالم خل بالك. السكتات الكلبية وال... وامراض القلوب عمرنا ما شفنا في عصر من العصور كثرت مرض القلب زي ايامنا فلان وقع سكت فلان عايز يغير سمان عايز يغير شريان شريانين ثلاث اربعة ايه <تصفيق> مظاع كيتي القلب المسحور موجود في غالبية المستشفيات ومع ذلك لم يستح الناس قلوبهم لله لكي يتوه على الرغم من كل الامراض المنقودة جايز مرض يجيلك يكون دعوة من ربنا يقول لك فوق جايز مرض يجي الواحد قريبك الواحد صاحبة حبة حبيبك يقول لك فوق ده صوت من ربنا انت لا تدري ماذا يمكن ان يحدث لي، لكن الناس ما بتتبش جايز نواحي فشل سيجي للإمكان يكون دعوة من الله لكي يسوب جايز ساركة من الكوارس سيجي ليه او لحد من نعرفه سيكون دعوة ليه لكي يسوب زي الضربة من الضربات أي كانت يكون دعوة ليه لكي يتوب بالضربات ربنا بيجرح ويعصر يجرح بالضربة ويعصر بالدعوة إلى الثوغة وبقبول الإنسان يدعو الإنسان لكي يصلي ولكي يتوب ولكي يصوم ولكي ينزع الى الله زي ما بعث لأخي مننا وقال لهم بربع اضربك المدينة تحترح كلهم خافوا وشابوا ولبسوا النصوح وكانت الكلمة الشديدة مجرد دعوة ليهما لكي يتوبوا هكذا دي اللي كانت ايام حمية وكان ثبت في بكاؤه ودموعه وصلاة الى الله بيقول ان انا فقد نحت اياما وبكيه وضبت وصليت فاعترفت وقلت ربنا كذا وكذا وكذا زي ايام السير دعوة من الله لكي يتوب الإنسان ليتنا نستفيد من كل ديقة اتفضل الله